بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث بالامين رسولا منهم يتلو عليهم باياته ويزكيهم, ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلالهم المبين واقرين منهم لهم ما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الفضل العظيم مثل الذين حملوا الدوات ثم لم يحملوها كمثل الخمار يحمل أسفارا بكس مثل القوم الذين جذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن سعمتم أنكم أولياء لله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 يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه يوم الجمعه فاسعد الى ذكر الله وله البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله بديرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او نهوى فقو إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجاره والله خير الواسطين